أن الذين كفروا يتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا يتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا لقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعمالهم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 مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 كمن هو خالد في النادي وسقما أنحمىما فقطع أبْعَاءَهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قالن فَقَالَ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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبالهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء الرسل من بعد ما تبين لهم الهداي يضر الله شيئا و سيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمُ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجَ أَبْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعَوْنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ